ركز عيناي شوبا ولطيبه ظرفه عشبا ف أ ت ي ت إ ل ى حبيبي فاهدعي القلب ورفقا ا ع ش فأتيت أخيبي إلى 「ありがとうございました」 وبغار حراء اتالق يبكي يسال خالقه فاتاه الوحي فاشراق قلب بالحق تعلل وبغار حراء اتالق يبكي يسال خالقه فاتاه الوحي 「いくらいくら?<音楽>」「やまは الله. يا طيبه جئتك صفا ا لرسول الله محبا بالروضه سكنت روحي و ج و ا ل الهادي محمد يا طيبة جئتك محمد السلام عليك يا, يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام قلب بالحق تعلق وبغار حراء ت ا ل ق يبكي ي س أ ل خالقه ف أ ت ا ه الوحي ف أ ش ر ا قلب بالحق تعلق تعلق يسأل ل وبغار يبكي حراء خ ه فأتاه الوحي 「行くのよ」<音楽>「ي くのよ」「行くのよ」「行くのよ」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」」「」」「」」」「」」「」」」「」」」「」」」「」」」「」」」」」「」」」」「」」」」「」」」」」」」 a l l a h ya r a s u l a l l a h Allahumma s a l l i w a s a l l i h s a b a r i k a l i h a i h s a a l a a l i h i